وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ منازل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 لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطبأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 لا قَدأأَه لكلَنَ القُرونَ مِنْ قبلَكُمْ لََّا ظَلَ وَجاءَتُم وَجااءتم غُصُلُهُم بالِالبَيلينات وَما كانوا لُؤْمنِن كَذَانكَ نَجزٍ قَوْمَ الْ المجرمينثُ جَعلناكُمْ خَلَائِ فَ فِي الأبضِ مِنْ بعدِهِمْ لِن ذُرَكَْيفَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا ۗ هَاتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أتبع إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَد لَّبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِهُ لا يُفْلِح المُجرمون وَيَعْبدونَ مِنْ دُونِ الَّهِ مَا لا يَضقُهُم وَلَا يَن فَعهُم وَقولُولون وَقولُونَهَا أُلائِش فَعَؤُونَ عِندَ الله قُلْأَتُ نَبّئُونَ اللهَّه بِماَا لا يَعلَم فيِي السماواتِ وَل ف الأررض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 فَقُلْ إِنَّ الْمَغِيبَ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا لِلههُ أأَسرع مَكرى إِ رسُناَا يَكتُبونَ مَا تَكررون هو الذي يسَركُمْ فيِي البَدِ وَالبَح حتى إِذ كُنتُم في الفُلك وَجرَينَ بِهِ برح طيبَةِ وَفرَِحُ بِهَا وَفرِح بَِا جأَتهارح عاصِف وَجاءهُ المَوجَ وَجاءهُ الموجُ من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله, مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن, لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا بغير الحق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 كَمَا ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما مما ياكل الناس والانعام حتى, حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا لِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 النَّاسَ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَثْمُهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا اَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُّوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آنَ الْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ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 وَماَا تَكُ فيِي شَأْنِوا وَماَا تَتْل مِنهُ مِن قُرآنِوا وَلَا تَعمللونَ مِنْ عملٍ إِ إَِّا كُّا عَلَكُم شهُودًا إذْتُ فيِي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 الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو العظيم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 وَأَTLُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْلُوَكُمْ تَارًا وَيُخْفِي عَنكُمْ بَعْضَ الْحَقِّ وَلِتَبْتَلَوَكُمْ عَلَى مَا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 فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمدت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقناه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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا قال لهم موسى القوا ما انتم الملقوا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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 جاوزنا بِبَنِي اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركهن غرق قال امنت قال امنت انه لا اله الا الذي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 لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها إلا, الا قوم يونس لما امنوا كشفنا كشفنا عنهم عذابا خزي في الحياه الدنيا ومتعناهم ومتعناهم الى حين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 فهَل يَن تَضونَ إِللاا مِسلَ أيّ مَِّذينَ خَلَْمِن قَبللهِم قُلْفَ تَظِرُون إِ بَكُم مِنَ, من الْمُ تَظِرينثَُّلُ نَنجسُ لَناَا وََّذينَ آمَنوا كَذَلِكَ حًَّا عَلَنَا نُ جِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَكْفُرُ بِهِ وَلَا أُؤْمِنُ بِهِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ